ما لكم كيف تحكمون؟ أَفَلَا تَذَكّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُنَقَالُ مُبِينٌ فَأَتُو بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبَاءٍ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَانٌ سبحان الله عما يصفون إلا إداد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه لفاتين إلا من هو ظالجحيم وما من الله إلا له مقام معلوم وإنا لنحن وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا يَقُولُونَ لَهُ أَنَّا عِبَادٍ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُقْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَةُنَا لِعِبَادِ الْمُرْسَلِينَ إِن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 فبعذابنا يستعجلون فإذا نزل لتاحتهم فتاء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فتوف يبصرون سبحان رب العزة عما يصفون وتلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين